111. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 112. فما أوجفتم عليه من خيل عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلك له على ما يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسول لأهل القرى فلله ولرسول ولبن القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل فلله وللرسول ولذي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 119. وإنكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب